وَيَأْتِي الْكُلَّ كل عدل لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَدْسَوْا بِمَا كَسَبُوا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَدْسَوْا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ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 وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَقُولُنْ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَهُوَ الْحَكِيمُ